ا موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي للعلوم ر ي الاسلاميه ي مساجد الله من امن بالله واليوم ا ل آ خ ر واقام الصلاه, الصلاة واتى أ الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحاكم موسوعه النابلسي ل ل ع ل ه م ب ر ا ل ا و ل ط و ا ن إ ن ا ل ل ه ع ن د ه أجر ع ظ ي م مساكن ترضونها أ ح ب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا لفضيله <تصفيق> ا ت و ر م ح ت ى ي أ ت ي ا ل ل ه ب ل س ي